الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله حي على فالأول فالأول سد الخلل. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 ولقد أتينا من الكتاب فقتل تفهيم ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم قريب وإن كل لما لا يعفي أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وَمَا كَبَّ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِن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 ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك مهلك القرى بظلمين اهلها مخلطون الله أكبر الله سميع اللَّهُ لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين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 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماء وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الله